Bismillahi rahman l-Rahim. Kaafha ya'iru caad. Zikrur rahmati Rabbi ka abdehu Zakaria. Iznada Rabbi nida.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 وَكَانَتْ إمْرَأَةٌ عَاقِرَةٌ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلْهُ رَبَّ رَضِيَ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إسْمُهُ يَحِيَ لَمْ نَجَّلْهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَ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 قَالَ kedelikki, قَالَ robuki hua, aleje, alehu, eijätellinne, wa rochmet, Wakene, emrom, بِهِ مكانا قصيا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 إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا تكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي وَنَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدَ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا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 اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم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 الذين أنعم الله عليهم من النبين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجت بينا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 قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا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 ويزيد الله الذين اهتدىوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي مَا له وولدا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 لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد